Tafid surah al qalam artinya pena terdiri dari 52 ayat bismillahirrahmanirrahim nun wal qalam wama yasturun ma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 بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل أن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين وَدُّوا لو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّامٍ فِي مَحِيْنٍ هَمَّزِمْ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ Afeem utulim ba de zelika سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلُوءَهُمْ كَمَا بَلُوءَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقَسَمُوا لَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاسبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان على حرثكم ان كنتم صارمين a o يَتَخَافَتُونَ a a الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ a عَلَى a قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إن لَا الضَّالِّينَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسطهم قَالُوا أَوَسَيُّنَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاكين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتكين عند رب بهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون Aimanun لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه Salhum لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن سكوا ويدعون إلى السجود إلى السجود فلا يستطيعون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 Umli lahum inne kady matin. Am tasalu hum agram fahum mnagromim muthkalun. Am in da humul gabe fahum yaktu Fasbir li hukmi. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من رَبِّهِ لنبذ بالعراء وهو مذموم فَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِيَّاكَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ huwa illa zikru